التسجيل الرابع استمع إلى النص الآتي ثم قرأه الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وطاعته وهو دين الفطرة لذلك لا يحتاج إلى الإكراه يقول الله في القرآن الكريم لا إكراه في الدين والتبين الرشد من الغي أما الإيمان فهو التصديق الجازم بأركان الإيمان قال الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والجنان القلب